وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْفَى لَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّهَا هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ أَتَقَى إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءَ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 ويلو يوم إذ لل مكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلو يوم إذ